ونبعثناهم ل ن ع ل م أ ي ا ل ح أحصى ز ب ي ن ل م ا ل ب ث و ا أ م د ا نحن نقص ع ل ي ك ن ب أ ه محمد ب ا ل ق إ ن ه فتية راتب ه م و ز د ن ا ه م ه د ي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 من يهد ي الله فهو ا ل م ه ت د ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم رقود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 وان الساعه لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 「ファンは誰かが知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知ってい م ことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知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 وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم ا ل ه د ى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين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 واتخذوا آ ي ا ت ي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا ف و ج د عبدا من عبادنا آ ت ي ن ا ه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدن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 حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا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 الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أ ف ح س ب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني اولياء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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا